بسم الله الرحمن الرحيم قاسم ميم تلك آية الكتاب مبين لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين إِن شَأْنُ رَبُّكَ لَيُنَزِّلَنَّ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ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 قال لئن اتخذت إلها غيري لاجعلنك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون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 قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فالقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون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 لا أقطع ايديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا اول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليل وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون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 and consider me born a Billie elil and give a Ark and not bear the mind of the day they Shot day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 فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كره فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن اجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.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 أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين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 أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا ظنك لمن الكاذبين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 بِئْسَ النَّاسُ الْعَرَبِيُّونَ مُبِينٌ وإنه لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلِمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ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 فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرٌ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جِئْنَاهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ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 فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون